وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يجحشرنا يوم القيامة في زمرته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا تزال هذه التلبية يجأر بها الناس في فجاج مكة منذ أوجب الله تعالى الحج على عباده ولا يزال المسلمون هذه الأيام يطوفون في جنبات البيت الحرام يجأرون إلى الله تعالى ملبين مسبحين وداعين وما هي إلا أيام قلائل حتى نراهم في فجاج مكة وفي منا وفي عرفات وفي رمي الجمرات وفي مبيتهم بمزلفة يلبون لله جل وعلا ملبين مكبرين وداعين لبيك اللهم لبيك استجابة بعد استجابة استجابة لنداء القديم الذي نادى به إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما قال الله تعالى له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فلا يزال الأنبياء بعد نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام يجأرون إلى الله تعالى بهذه التلبية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقد بعث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والحج في مكة باق إلا أنهم كانوا يرتكبون أنواعا من الشركيات والبدع فلا يزال عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام في تعظيم البيت الحرام والطواف به والذهاب الى عرفة ورمي الجمرات ومبيت بمزدلفة الى غير ذلك لكنهم يرتكبون في ذلك اخطاء وشركيات حتى اقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى مكة حاجة في السنة العاشرة من الهجرة ولقد كان وجوب الحج ايها المسلمون كان وجوبه في السنة الثامنة لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الحج في السنة التاسعة وهي أول حجة بعد وجوب الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس وبعث عليه الصلاة والسلام عليا بخطبة يقرأها على الناس ألا يحج البيت بعد هذا العام مشرك وأن يطوف بالبيت عريان إلى غير ذلك مما أوحى الله تعالى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فلما كانت في السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا إلى البيت العتيق يسير على خطى من سبقه من الأنبياء فلو نظرت إليه صلى الله عليه وسلم لسمعت أجمل تلبية لبية ولا رأيت أجمل لباس إحرام, إحرام أحرم به ولا رأيته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في فجاج عرفات ويطوف حول البيت الحرام وفي رمي الجمرات وهو يأمر الناس صلى الله عليه وسلم بكل خير يسهل عليهم ويأمرهم بالخير والتقوى ويجمع عليه الصلاة والسلام قلوبهم على الكتاب والسنة ولقد خطب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بأصحابه خطبة عصماء وكان عليه الصلاة والسلام يتلمص في تلك في تلك الحجة أنها الأخيرة وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى مكة حاجًا كان يشعر عليه الصلاة والسلام بأن أيامه قلائل وأنه قد حان ارتحاله إلى ربه جل وعلا حتى إنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل أن يذهب إلى الحرم قبل أن يذهب حاجًا خطب صلى الله عليه وسلم بالناس فقال في أثناء خطبته إن رجلا إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فاستمع الناس الى هذا لكن ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان من ضمن الجالسين فبكى وبكى وقد علم في قلبه ان هذا المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان امن الناس علي في صحبته هو ابو بكر واثنى عليه عليه الصلاة والسلام فكان يشير للناس في خطبه بان الايام التي استقبلها اقل من الايام التي قد استدبرتها في حياتي، بل إنه صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، وذلك في السنة العاشرة، وهي السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان. كان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن، يعني يقرأ معه القرآن في كل رمضان مرة واحدة. إلى ماذا يشير هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أراه إلا حضور أجي ما أراه تغير الأمر علي. وأكد علي في المراجعة هذه السنة إلا لأنه لن يراجعه معي في السنة القادمة قال والله ما أراه إلا حضور أجلي وأيضا هو عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول ربنا جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان فيها إشارة له عليه الصلاة والسلام بأن وظيفتك التي بعثك الله تعالى لأجلها وهي الرسالة ودعوة الناس إلى الخير وتعبيدهم لله وتحطيم الأسلام وإفراد الكعبة أن يعبد عندها إلا الله جل وعلا وأن يوحد أن كل ما طلب منك قد تم وبالتالي لا بقى. لك في الدنيا فأشار ربنا جل وعلا في هذه الآيات إلى هذا ودخل صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يوما وكان عليه الصلاة والسلام يشعر بألم ثم قال لها نازلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية ثم قال وهذا أوان قطاع أبهري هذا أوان فعل ذلك السم أن يفعل ما يفعل من الضرر بشرايين حتى يؤدي به إلى أن ألقى الله جل وعلا فكان عليه الصلاة والسلام يسير بأصحابه في الحرم ويسير بهم في عرفات وهم يزاحمونه يرمون الجمرات ويبيت في مزدرف عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم في كل موطن وهو يعلم عليه الصلاة والسلام او يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام ان هذه الخطوات هي اخر خطوات يخطوها في مكة وان هذا الاحرام هو اخر احرام يلبسه في الحج وان هذه الخطبة التي يخطبها في اصحابه وقد اجتمعوا بين يديه من كل مكان انها اخر خطبة يخطبها في مثل هذا الجمع العظيم لذلك جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع جمع عليه الصلاة والسلام أنواع الوصايا تكلم عن تعامل الرجل مع امرأته تكلم عن الاقتصاد والمال تكلم عن الانتقام والدم والثأر تكلم عليه الصلاة والسلام عن حفظ عورات الناس تكلم عن تحريم الربا تكلم عن الأخوة بين الناس حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليدع حاجة ولداجة إلا بينها عليه الصلاة والسلام للناس وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت قلوبهم له محبة الشمس من فوقهم والحر يأخذ منهم وهو عليه الصلاة والسلام ينبههم ويدعوهم ويخطبهم فلله ما لهذا الموقف العظيم من بركة وشأن عند ربنا جل وعلا فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفر يرحموا ينادونه يا ربي يا رب اننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما انت اهله فانت الذي تبدي الجميل وتكرم وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلم تراهم على الرمضاء شعسا رؤوسهم وغبرا وهم فيها اسر وانعم فلله كم من عبرة مهراقة واخرى على آثارها لا تقدم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا كما نحروا عند الجهاد نفوسهم وأرواحهم حتى جرى منهم الدم يستمعون إليه عليه الصلاة والسلام وهم يلبسون لباسا واحدة ويلبون لرب واحد ويتبعون نبيا واحدة ويقرؤون قرآنا واحدة ويتبعون شريعة واحدة وحدهم عليه الصلاة والسلام وحدهم ولم تفرقهم مؤتمرات ولم تفرقهم دول ولم تفرق جنسيات وانما جمعهم عليه الصلاة والسلام جمع العربية والاعجمي جمع الرقيقة والحرة جمع الابيض والاسود جمع الغني والفقير جمع الكبير والصغير جمع القوي والضعيف لم يفرقوا منه عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يتفرق في ذلك الحين وقد جمعهم ربنا جل وعلا وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وقد جمعهم ربنا جل وعلا وامرهم أن يتبعوا رسولا واحدا وأن يقرأوا قرآنا واحدا لم يكن عليه الصلاة والسلام ليفرق بينهم لذلك أيها المسلمون كانت وصيته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت وصية جامعة فتعالوا نقرأ شيئا من هذه الخطبة التي حفظها لنا المحدثون التي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع الشرائع لأصحابه ونبههم فيها بما أوجب الله تعالى عليهم من دينه وشريعته وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبته قال لهم أيها الناس وصوته عليه الصلاة والسلام يتجلجل في نواحي عرفات في ذلك الموطن العظيم الذي يدن الله تعالى فيه من عباده ويقول الله تعالى في ذلك الموطن لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرا ماذا يرجون يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني غفرت لهم هو عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصحابه في الأرض والله ينظر إليهم من السماء ويسمع ربنا جل وعلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويسمعهم عندما يسألهم عليه الصلاة والسلام قائلا لهم ألا هل بلغتوا ألا هل بلغتوا فيقولون نعم فإذا بهذه نعم قبل أن تصل إلى مسمعه عليه الصلاة والسلام يسمعها ربنا جل وعلا شهادة من الناس بأن نبيهم قد بلغ دعوة إليهم قال لهم عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني إنه لا يجوز للمرء أن يعتدي على غيره بقتل أو جرح فإنك إن أدميت أحدا سئلت عن دمه يوم القيامة ويأتي المقتول يوم القيامة متعلقا برقبة من قتله ويقول ربي سل هذا فيما قتلني ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما فلعسيتم إن وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قالوا أن تفسدوا في الأرض أعظم الإفساد بعد الشرك القتل ويتبعه بعد ذلك قطيعة الرحم تنبه عليه الصلاة والسلام إلى التحذير من أن يجرأ الإنسان على قتل غيره أو على إسالة دمه فإنك مسؤول عن ذلك كله قال إن دماءكم وأموالكم فلا يجوز للمرء أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس منه والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعني بالحسنات والسيئات يوم القيامة فمن كان عنده مال لأخيه من دين استدانه ولم يرده إليه أو من بضاعة اشتراها ولم يسدده حقه فيها أو من مال أخذه منه خلصة أو اعتدى عليه به أو من شيء أخذه منه سرقة وهو له قيمة فيجب عليه أن يتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع منبها للناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وحرمتها بعظم حرمة مكة قالك حرمة يومكم هذا في شهركم هذا يعني في شهر ذي في بلدكم هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه كل ما كان عندكم من شرائع أيام الجاهلية شرائع تتعلق بالقتل كيف تحاكمون عليه بغير الشريعة اضربوا به عرض الحائط فقد جاءكم شرع الله تعالى أعظم وأكمل شرائع تتعلق بأكل الأموال بينكم أو بأمور تتعلق بالزواج أو بالميراث كل شريعة تختلف عن شريعة الله تعالى فهي باطلة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبين الله جل وعلا أن الحكم لله جل وعلا وحده وأن الشرع لا ينزله إلا الله تعالى وأنه لا يجوز التحاكم إلا لشرع الله فهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم كل ما كان يحتكم إليه آباؤكم من أنظمة وقوانين وشرائع كلها اجمعوها ووضعوها تحت قدمي فإن الله تعالى قد أنزل قرآنا يجمع الله تعالى به الخير لكم ويدفع عنكم الشر به ولا يجوز التحاكم إلى شيء غير شريعة الإسلام فهو عليه الصلاة والسلام ألغى كل القوانين المخالفة للإسلام التي كانت في أيام الجاهلية ثم فصل عليه الصلاة والسلام قال ودماء الجاهلية موضوعة من كان بينه وبين أحد انتقام قبل أن يدخل في الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يخطبهم والإسلام لم يمضي عليه إلا 23 سنة فربما أن من بين الحاضرين رجل قد قتل رجل آخر أباه قبل ثلاثين سنة فهو يريد أن يأخذ بسأر أبيه أو قد أخذ منه شيئا فيقول عليه الصلاة والسلام كل ما كان من أمر الجاهلية من انتقامات ودماء اليوم صفحة جديدة أيها الناس قال ودماء الجاهلية موضوعه، ثم بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام قال وإن أول دم أضعه بدأ بنفسه حتى يتبعه الناس حتى لا يكون يأمر الناس بالبر وينسى نفسه قال وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قد قتل قتيل منا من قبيلتنا ومن أنسابنا ولنا حق في أن ننتقم من من قتله لكن لأجل أن أثبت لكم أننا ننسى كل أمور الجاهلية أنا أبدأ بنفسي وأتنازل بناء على أني من قبيلتي كذا أتنازل معا هذا الدم وهو عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه حتى يتبعه الناس بعد ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام ورب الجاهلية موضوع من كان في الجاهلية قد أسلف أحدا مالا ثم حسب عليه ربا وتزايت الآن ليس لك إلا رأس مالك فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ثم قال أيها الناس إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا الشيطان لن يعود الناس إلى عبادته مرة أخرى كما كانوا يفعلون قال قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك الشيطان يأس ان يجعل الناس يعبدونه او ان يعبدون الاصلام لكنه يرضى منهم أن, يقعون في ان يقعوا في ربا في شرب خمر في تضييع صلاة في وقوع في فاحشة في سرقة في رشوة فالشيطان يرضى بما هو اقل المهم ان يقع العبد في معصية فحذر عليه الصلاة والسلام من اتباع الشيطان قال فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله يعني بالعقد الشرعي لما يقول الولي زوجتك ويقول الآخر قبلت وذلك على شرع الله تعالى بكلمة الله يعني بشريعة الله أن وليها قد أعطاك إياها مستأمنا لك عليها لأنك مسلم ترعى المسلمات ترعى زوجتك وتخاف الله تعالى فيها فقال عليه الصلاة والسلام إن لكم عليهن حقا ولك إن لكم عليهن حقا وعليهن لكم حقا فما هو حق الزوج على زوجته وما هو حق الزوجة عليه قال إن حق إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه الفراش هو ما يضعه الرجل في بيته من سجاد ونحوه بمعنى ألا يدخل بيت الرجل أحدا يكرهه فإذا منع عم من أن يدخل البيت فلان أو فلان من أقربائها لما يحدثون من مشكلات في البيت أو من إفساد بينه وبين امرأته فلا يجوز لها أن تأذن لهم إلا أن يأذن هو لها وهذا كلام عام وهو أن لا تأتي المرأة من الأمور إلا ما يرضى به زوجها لا يعتمد الأمر أيها الناس على مجرد الدخول في البيت وإنما هو أمر عام ان لا تأتي الامرة شيئا لا تأتي المرأة شيئا يكرهه زوجها سواء من المطاعم او المشارب او التربية او الكلام او علاقة باحد من جيرانها او بغير ذلك اذا كان يكره ذلك فمن حقه عليها ان تمتنع عن ذلك اكراما له قال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم من حق الزوجة عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف مسؤول عن سكنها ولبسها وعلاجها مع الإحسان إليها وحسن الخلق معها بالمعروف من غير إساءة إليها قال عليه الصلاة والسلام بعدها فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت يعني هذا الكلام ليس مني وإنما هو من أمر الله جل وعلا ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووالله أيها الناس لو أن الأمة اليوم اجتمعت على ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة لما رأينا اليوم من البلاء الواقع على الأمة والتفرق والقتل والضعف والخار ما نراه اليوم أمام واقعنا لو أن الأمة اليوم قرأت في كتاب الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فأصبحت ترى مصانع الأسلحة في بلدان المسلمين المتنوعة إعدادا لما وصلت اليوم الأمة إلى الذل وإذا أرادت أن تقاتل عدوها اشترت سلاحا من عدو آخر لتقاتل به الثالث لو أننا قرأنا في كتاب الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة لما رأينا المسلمين يقاتل بعضهم بعضا ويضيق بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا لأنهم أمة واحدة ما أمر الله تعالى بتفريقهم ولا أمرهم بالاختلاف ولو أن الناس طبقوا شرع الله جل وعلا في الحدود وفي الأحوال الشخصية وفي كل شيء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة فعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام وعظموا التوحيد لله وابتعدوا عن الشرك وعظموا زوجاته وعرفوا حقهن وعظموا أصحابه واحترموهم لما وقع في الأمة اليوم ما وقع لو أن الأمة اجتمعت على هذا القرآن وعلى سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل حالها إلى ما وصل إليه ولذلك لما أخذ الصحابة بهذه الوصية العظيمة وعملوا بها اعتزت الامة وارتفعت وغلب الله تعالى بهم قوم كسرى وهرقل والارض جميعا لما طبقوا الكتاب والسنة وكانوا يقاتلون والله جل وعلا يؤيدهم لانهم يستحقون التأييد ما غيروا ولا بدلوا لكن كلما وقعت الامة في التغيير والتبديل استحقت ان ينزل الله تعالى عليها الظل ثم قال عليه الصلاة والسلام ايها الناس اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يعني مقطوع الأنف أو الأطراف ما أقام فيكم كتاب الله تعالى يعني أن ولي الأمر لا يعتمد طاعتك له على طوله أو عرضه أو لونه أو على وجه على سلامة أعضائه أو عدم سلامتها ولا يعتمد على نسبه وحسبه إنما يعتمد على ما يطبق من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لذا قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله ثم قال عليه الصلاة والسلام أرقاءكم أرقاءكم يعني العبيد المماليك أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم وهذا توجيه إذا كان عبدا مملوكا بالإحسان إليه فما بالك إذا كان مستأجرا فإذا كان المرء عنده خادمة أو عنده خادم ويعمل تحت يده سواء خدمة في البيت أو كان موظفا تحت يدك أو كنت كفيلا له فيجب عليك أن تحسن إليه لأن الله تعالى سائل إياك عن ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل نمرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم وهو تنبيه إلى حفظ الأموال أن لا يأكل المرء مال غيره بالحرام ثم قال وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كف ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض وكأنه عليه الصلاة والسلام يرى ما تقع فيه الأمة اليوم من تساهل بالقتل حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أحداث آخر الزمان قال ويكثر فيهم الهرج قال الصحابة وما الهرج؟ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الناس فصاحة ولغة فربما جاء بكلمات فصيحة لا يفهمها بعض أصحابه فهم يتعلمون منه ذلك قال ويكثر فيهم الهرج في آخر الزمان قالوا وما الهرج قال أبو هريرة راوي الحديث فجعل يشير بيده يقول القتل القتل وهو تحذيره عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض بدل ما الأمة تجعل قوتها وسلاحها وعسكرية شبابها بدل ما تجعلها في نشر الدين وفي رفع الظلم عن المظلومين وفي رفع راية الله تعالى وفي تحرير بلاد المسلمين المحتلة وفي نصرة المغتصبات والمستضعفات من المسلمات تجعلها مع الأسف في رقاب بعضهم بعضا فيصبح ما يسيل من دماء أبنائنا على أيدينا أعظم مما يسيل من دماء أعدائنا ونصبح نحن وأعداؤنا نتعاون على بعض أبنائنا هذا هو الذل قال فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض وبعضهم لن يضرب رقاب بعض إلا لسبب إما لقتال على دنيا او قتال على ملك او قتال على رئاسة او قتال على اموال قال لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم قال عليه الصلاة والسلام الا ليبلغ الشاهد الغائب يعني يقول لاصحاب هذا الكلام لكم ولغيركم فانت يا من جئت من اليمن اذا رجعت الى اليمن فبلغهم وأنت يا من جيت من نجد إذا رجعت إلى نجد فبلغهم وأنت يا من جيت من من ثقيف أو جيت من خزاعة أو من بكر أو من خيبر أو ربما جيت من الشام أو من مصر كل من جاء من أي بلد منكم أيها الحاضرون قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب قال فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له ممن سمعه ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ وهو يعلم قول الله جل وعلا فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلما قصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين. يسأل الله تعالى الرسول عن أمته هل استجابت وأطاعت ويسأل الأمة هل بلغكم أم لم يبلغكم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لهم ربنا يوم القيامة سيسألكم هل بلغتكم هل قصرت في بلاغكم لما قال الله لي بلغ ما أنزل إليك من ربك هل أنا بلغتكم أم لا ستسألون قال وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون وإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم الباكي والخاشع والمنكسر والمدافع لعبرته يرفعون أبسارهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ويقولون له نشهد أنك قد بلغت نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت وهو عليه الصلاة والسلام يستمع إليها ثم رفع عليه الصلاة والسلام أصبعه قال اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد فرحا مسرورا بهذه الشهادة أيها المسلمون إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعباد معلما لهم وهذه الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام لم يخطب قبلها في حياته ولا بعدها أعظم ولا أجل جمعا من هذه الخطبة العظيمة ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم البيان اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا من يحفظون وصاياه يعملون بها قولوا ما تسمعون والسوفر الله الجيل عظيم لي ولكم من كل ذم السوفره إنه والغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه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 اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام وأصلح أحوالهم في فلسطين وفي مصر وكن معهم يا ربنا في بلاد السودان يا حي يا قيوم اللهم في اليمن والعراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر والتمكين والعزة والرفعة يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إننا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم وجز من أعظم الجزاء كل من قام عليهم في رعايتهم وحفظ أمنهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله